يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم وما يوقع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد استكملوا باننا تبارك وتعالى ما كنا قد توقفنا عنه من محاضرات البيوع انتم تعلمون اننا كنا قد وقفنا لاجل اتمام رساله صفه صوم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته فكنا قد السلام عن جدول المحاضرات لأجل مسألة إتمام رسالة الصوم سفر الصوم النبي صلى الله عليه وسلم والآن بعد أن أتم الله عز وجلنا هذه النعمة وانتهينا من رسالة سفر الصوم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نستكمل سب يوم السلام عليكم واضح كده الصوت نعم ان شاء الله اليوم نستكمل القاعده السادسه وانا كنت اقول اننا كنا قد توقفنا آه عن آه رساله القواعد البيانات في تقريب فقه المعاملات. فأقول كنا توقفنا عنها لي لننتهي من رسالة سفط الطوب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بعد أن انتهينا بفضل الله جل من رسالة سفط الطوب النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نعود إلى جدولنا الذي درجنا عليه. وهو اليوم إن شاء الله عندنا إيه؟ عندنا. القاعدة السادسة من قواعد فقه البيوا. القاعدة السادسة تقول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المدبوى. عندكم ملاحظة رسالة؟ على هم نأتيكم الآن إن شاء الله ببرabic رسالة القواعد البينات في تقويم فقه المعاملات. هذا هو رابط الرسالة لمن ليس عنده رابط الرسالة لسالة القواعد بينات تقريب شخ المعاملات قد انتهينا من الكلام عن القاعدة الخامسة لأنها قاعدة يختفر قاعدة يصح بالضرب ما لا يصح بالغرز صفحة أنا عندي صفحة 60 خلال صفحات مختلفة ابحثوا عن رقم القاعدة هي القاعدة السادسة. لو صفحات عندكم مختلفة فالأيسر أن تبحثوا عن القاعدة السادسة. يُطَفَر في التابع ما لا يُطَفَر في المتبوع أقول كنا قد انتهينا من القاعدة الخامسة التي كانت تنص على مسألة بيع الضرر وبيع الغرر. والقاعدة نصها يصح بالضرر ما لا يصح بالغرر تكلمنا عن الفرق بين بيع الضرر وبيوع الغرر اليوم نتكلم عن أمر آخر وقاعدة أيضا مهمة وهذه القاعدة نص عليها الأمام ابن القيم وابن رجب في قواعده وابن القيم في تب بداء الفوائد نصوص القاعدة او الفاظ القاعدة قد تختلف ولكن المعنى واحد بمعنى مثلا ابن القيم بيقول عن هذه القاعدة يسميها يغتفر في الثبوت يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل وابن رجب بيقول بيسميها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحن سمعناها في الرسالة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في النتبوع هذه القاعدة وإن اختلفت ألفاظها ولكن المعنى واحد أولا نذكر شرح إجمالي للقاعدة قبل أن نتطرق إلى الأمثلة التي توضح هذه القاعدة القاعدة تقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع إذن عندنا هنا أمران عندنا تابع وعندنا متبوع وين الأصل وين الفرع لنوضح المعنى بنقول مثلا عندنا الأم تسير ويسير خلفها أولادها الأم تسير في الطريق مثلا ويسير خلفها أولادها وين التابع الأولاد وين المتبوع هي الام اذا الام هي الاصل والاولاد هم الفرع والتابع هم الاولاد والمتبوع هي الام اذا التابع هو الفرع هو عندنا والمتبوع هو الاصل فالقاعدة بتقول إيه يغطفر في التابع ما لا يغتفر في المدبوع بمعنى إيه بمعنى أن الشر قد ينهى عن شيء بعينه وعن بيع بعين وحرمه هذا الشيء الذي حرمه الشارع إذا دخل في صفقة ما وكان تابعا وكان فرعا قد يصحح الشارع هذه المعاملة رغم أنها كانوا يحلمها لما كانت اصلا لكن لما دخلت كفرع وكشيء تابع في الصفقة صححها أيه الشارع لما؟ لأن هنا لم تدخل كأيه كبيع رئيس, رئيس إنما دخلت كتابع كفرع فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المدبوع والتاني الشارع قد ينهى عن معاملة الماء إن شاء الله بالأمثلة حتى تتضح إن شاء الله هذه الأمور الشارع قد ينهى عن بيع الماء ها؟ ولكن هذا الشيء الذي حرمه الشارع إذا دخل في صفقة الماء كتابع كفرع هنا يصح وتصح المعاملة فإذا سألنا ألم من الشارع هذه المعاملة نقول نعم حظمها إذا كانت أصلا في البيع أما إذا دخلت كفرع كتابع فهنا يصحح الشارع للمصلحة نعطي مثال على ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعطي مثال على ذلك الشارع يحلم بيع الحمل في بطن البعير الشارع يحلم بيع الحمل في بطن البعير يعني ما ينفعش مثلا إنسان يأتي إلى صاحب بعير وهذه البعير تكون حاملا مثلا فيقول المشتري للبائع بعني الحمل الذي في بطن هذا البعير وعليك السلام وعليك السلام والثاني مثال ها رجل يملك بعيرا والبعير يكون حاملا مثلا فلا لا يجوز لمشتري الماء أن يأتي إلى بائع فيقول بعني الحمل الذي في بطن البعير لما هذا بيع محرم هذا بيع غرر ها وقد نهى الشارع عن الغرر لما هو بيع غرر لأننا لا نعلم قدر هذا الحمل هل هو فيه حياء أم ميت هل فيه عيب أم سليم فالشارع يحرم بيع حمل, حمل الحبلة ما معنى حمل الحمل بيع الحمل الذي في بطن البعير هذا يحرم أن يباع وبيعه فاسد ومطلق النهي يقتضي الفساد لكن إذا دخل بيع الحمل هذا كتابع في البيع صح البيع بمعنى إيه رجل اشترى بعيرا اشترى إيه ب بألف مثلا وكانت وكان هذا البعير حاملا فهنا الحملة هذا دخل إيه؟ هل هو أصل في البيع لا هذا دخل تابع فهنا المشتري لم يقصد ولم يخص الحمل فقط بل اشترى البعير بما في بطنه فهنا البيع صح قلنا ألن يحرم الشارع بيع ما في بطن البعير لأنه في غرض قلنا نعم ار الشارع ما في بطن البعير ولكن هنا الذي في بطن البعير دخل ها دخل فرعا دخل تابعا وليس أصلا في البيع يصح حتى ولو كان الجنين الذي في بطن البعير لو كان حتى ولو كان له اثر في البيع اثر في السمن. يعني اثر في السمن. يعني البعير بدون حمل فلو تم بيع هذا البعير بما في بطنه بألف ومئة نقول البيع صحيح. يبقى حتى ولو كان الحمل هذا الذي في بطن البعير ولو كان له أثراً في في السمن صح البيع. لذلك في عندنا بيتان من الشعر في هذه المعاملات قال العلماء وهذا البيتان عندكم في المذاكرة. قد يثبت الشيء لغيره تبع. ركزوا بعض. قد يثبت الشيء لغيره تبع. وإياك لو استقل لم تنع. كحامل إن بيع حملهم تنع. ولو تباع حاملا لم يمتنع. قول تاني. هذان البيتان عندكم في المذاكرة. قول قد قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لم تنع بمعنى ايه ان الحمل يحرم بيعه عن الانفراد لكن لو دخل في البيع كفرع وكتابع يصح البيع قال ها كحامل ان بيع حملها امتنا لا يصح بيع ما في بطن البعير قال ولو تباع هي ولو تباع حاملا لم يمتن نعود مرة تانية إلى لف القاعدة يُطَفَر في التابع ما لا في المدبوع ما معنى التابع هو الفرع وإيش المذبوع هو الأصل نعم إذاك الله خير ها آه. نأتي إلى المذاكرة لنذكر دليل الشرع على قاعدة الباب دايلي شر على ذلك حديث يرويه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ونركز لأن الحديث يعني يحتاج إلى توضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا مؤبرا من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع نون الحديث ونشرح الفاظ الحديث من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع هنا عندنا منباع أي الذي يبيع نخل مؤبرا عندنا النخل له مراحل مرحلة ما قبل التأبير ومرحلة ما بعد التأبير ما هو التأبير؟ التأبير هو التلقيح. تلقيح النخل وهذا أمر يعرفه الزراعة ومعنى تلقيح النقل هو يضع شيء من طالع ذكر النقل في طالع الأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين فمعنى التأبير هذا أمر يفعله يعني أصحاب المزارع كما ذكرنا يضع شيء من طالع ذكر النقل في طالع الأنثى حتى تخرج الثمرة بإذن الله تمرك تعالى فبنقول أن الناخل إذا وقع في التأبير إذا توقع في التأبير يعني صاحب النخل إذا أبر الصمرة وبعد التأبير وقبل أن تنضج الصمرة قبل النضج عندنا مرحلة اللي إيه التأبير ومرحلة ظهور الصمرة ومرحلة نضج الصمرة فبعد مرحلة التأبير وقبل أن تظهر وقبل أن تظهر الصمرة إذا جاء زيد يشتري نخلا من عمر من صاحب النخل هنا؟ عمر وعمر قد أبر النخل فهنا إذا جاء زيد إلى عمر ليشتري نخلا قد تم تأبيره جاء زيد إلى عمر ليشتري نخلا قد, إيه؟ قد تم تأبيره فهنا تقول هذه الصمرة التي ستخرج بعد فترة تكون لمن تكون لصاحب النخل تكون لعمر يعني إحنا عندنا زيد وعمر زيد ذهب يشتري يشتري النخل نفسه إن النخل حتى لو خرج ثمره سوف يخرج ثمرة الآخر بعد حين فرجل يأخد يأتي ليشتري الأساف يشتري النخل نفسه فزيد بيشتري من عمر زيد هيشتري إيه؟ النخل وكان عمر قد أبر النخل وسيخرج قريباً الصمرة فهنا حكم الشارع فقال ثمرتها للبائع يعني هذه الصمرة تخرج بعد أشهر ستكون للبائع إلا إذا اشترط المبتاع بمعنى إيه؟ بمعنى أن المشتري إذا قال أنا أشتري منك النخل وأشتري أيضاً الصمرة التي أنت أبرتها هنا يصح البيع يبقى هذا المشتري اشترى النخل واشترى ثمرا لم يخرج بعد لم ينضج لم يظهر لم يحمر ولا يسفار وهنا الإشكال الشرع هذا مسألة صعبة. أما حاجة أنتم فهمتم القاعدة والمعنى الإجمالي القاعدة وضربنا مثالا سهلا مثال إيه؟ يحرم بيع ما في بطن البعير لأن هذا فيه غرر وقبنا الشارع عن الغرض وكل هذا قد ذكرناه جيد ولكن من ذهب ليشتري بعيرا وكانت وكان البعير حاملا هنا يصح بيع البعير ولو كان حاملا لأن الحمل دخل, دخل كفرع وليس أصلا في البيع بخلاف من, من ذهب ليشتري ها حملا فقط قل هذا بيع محرم اذا ذكرنا عن القاعدة وذكرنا مثالا لها هذا مسألة تأويل هنولا حاضر حاضر طب ناخد مثال آخر برضه هنخلي دليل قاعدة آخر حاجة في المحاضرة عشان يعني يكون هذا إيه من باب الزيادة يعني نعطي مثال آخر ما حكم الشرع في بيع النجاسات الشرع قد حرم بيع النجسات في حديث جاهز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميت والخم والخنزير والاصنام فبيع الميت نجس حرم الشارع بيعها فيقاص عليها كل نجس فكل نجس حرم الشارع بيعه هنا رجل عنده سماد نجس كان مثل من البائم التي عنده مثلا الله فأخذ هذا السماد النجس نحن قلنا يحرم بيعه وشراءه ها هو ما باعه ولكن سمد به الأرض يعني وضعه كسماد في الأرض في أرضه فجاء رجل آخر فقال سوف أشتري منك هذه الأرض انا أريد أرض جيدة في موقع جيد وأرضك رأيتها فأعجبتني فأشري منك هذه أشري منك هذه الأرض فقال صاحب الأرض ولكن أنا قد أنفقت عليها وكلفتها قال ما معنى كلفتها قال قد وضعت فيها سمادا من عندي وهذا السماد له أثر في يعني تقوية الأرض وإعطاء الأرض قوة على الإنبات وما شابه ذلك فقال المشتري أنا أدفع لك ثمن الأرض إضافة إلى ثمن السماد الذي وضعته في الأرض فقال البائع الأرض مثلا بألف وثمن السماد بمئة إذا المجموع ألف ومئة فقال المشتري اتفقنا فدفع المشتري للبائع ها الثمن كاملا ألف ومئة هنا الإشكال، وين الإشكال هنا؟ لن أقول ولكن أطرقه لحضراتكم تستخرجوا الإشكال في هذه المعاملة. هل هذه معاملة شرعية أم لا؟ لاحظ يا الله ما وين الإشكال في هذه المعاملة؟ والله ليس فيها إشكال، وهي معاملة صحيحة. ها؟ أيوة. تمام احسنتم الاشكال أن الشارع قد حرم بيع النجس ها؟ نعم أحسنتم الاشكال هنا أن الشارع قد حرم بيع النجسات وهنا المشتري قد دفع ثمن السماد نقول نعم هنا السماد النجس هل دخل كأصل في البيع أم كفرع بمعنى هل جاء المشتري إلى البائع فقال يا فلان بيعني سمادا من عندك سمادا نجسا لا هو اشترى أرضا في الأرض هو يريد أن يشتري أرض فصادف ذلك أن هذه الأرض في سماد وهذا سماد له ثمن وله قيمة عند الناس وله أهمية فصادف ذلك ها ان الأرض قد سمدت بسماد نجس فهنا السماد النجس ليس لم يدخل كأصل في البائعة إنما دخل كفرع فنفرق بين معاملتين أن يأتي المشتري إلى البائع يقول بيعني سمادا نجسا من عندك من عندك فهذه معاملة باطلة محلمة وبين أن يشتري أرضا وهو في أصنياته لم يتحايل إنما حقا يريد شراء أرضا فصادف ذلك أنها قد سمدت فقال فقال البائع أبيعك الأرض ها ولكني قد سمتها وهذا السماد له قدر في السمن وله قيمة فقال كم سمنه قال مئة فوافق المشتري فدفع سمن الأرض واضاف إلى ذلك سمن السماد فكان مجموع مثلا ألف ومائة فهنا السماد ليس أصم في البيع إنما دخل كإيه دخل كتابع فقد ذكرنا في من قليل مسألة بيع البعير الحامل وذكرنا هذين البيتين عندكم في المذكره قد يثبت الشيء لغيره تبع وان لو استقل لم تنع لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها ام ولو تباع حامئه ولو تباع حاملا لم يمتنع ولو تباع عاملا لم يمتنع يبقى في مثال السماد النجس ها؟ الذي يحرم أن يأتي المشتري قصدا لشراء السماد النجس أما إذا أراد أن يشتري الأرض وفيها سماد فهذا يدخل فهذا باع صحيح حتى ولو ركزوا معي. حتى ولو كان لهذا السماد النجس أثرا في الثمن يعني ايه الكلام ده ما معنى هذه العبارة ما معنى قولنا حتى ولو كان للسماد النجس أثرا في الثمن اشرحوا انتم هذه العبارة فضل. ما معنى هذه العبارة عبارة ولو كان حتى نقول يصح بيع الأرض المسمدة بالسماد النجس حتى ولو كان للسماد أثرا في السمن يعني أثر في السمن أثرا في السمن أي مصاحب لثمن الأرض بيع من الأرض بجالة مثلا بيع الأرض بمئة يبقى معنى أثر في الثمن أن أن يضاف على اصل ثمن الأرض ها سعرا زائدا مقابل السماد ها وهذا أمر معلوم عند المزارعين فالارض حينما تكون قد سمدت وانفق عليها حينما تباع لا يكون ثمنها كثمن الأرض التي لم تسمد واضح كده تمام كده اذا قاعدة الباب والتي كما ذكرنا نص عليها ابن القيم ونص عليها ابن رجب بالفظ مختلفة ولكن المعنى واحد هكما ذكرنا أن ابن القيم يقول يوتفر في الثبوت الضمني ما لا يختفر في الأصل وابن يقول عنها يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا فكل معاني متفقة والحكم واحد واختلافة الألفاظ ونحن ذكرناها بلفظ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوعة نكمل في إشكال في المعنى يا جماعه اجيبونا حمكم الله نكمل ام في اشكال نكمل تمام نكمل جيد نقول بنقول الذي آه... يعني ان احد منكم لم يسال عن عن الامتحان امتحان الصوم وهذا يعني يزعجني جدا وكانكم تقولون الشيء قد نسى فمصلحه انه قد نسى الامر ف ها... في قرون عندنا بركه يا جامع اصل المثال بتاع بركه يا جامع إن راجل كان يقول له يا فلان صلي فيقول سوف أصلي يا فلان صلي يقول سوف أصلي فقالوا لابد لا لابد لا أن تصلي اليوم فقد سوف أصلي لم يجد مخرجا وقد يعني ضيقوا عليه فذهب ليصلي فوجد لي المسجد مغلق وجده مغلقا. قال باركها جاء يعني جات من عنده ها أو أو أنا والله اليوم كنت على سفر فلم يعني أتمكن من إحضار ال من إعداد الامتحان فرجلا غدا في نفس النوع إن شاء الله نأتيكم برابط ال ال الاختبار إن شاء الله غدا إن شاء الله نأتيكم برابط الاختبار ولا تنسوا إن شاء الله لا هذا رابط ال رابط ال هذا الذي رأته رابط الرسالة فنقول إن شاء الله نذكركم إن شاء الله نحن آه آه تفسير سورة النساء سيكون يوميا في رمضان في آه تمام آه الساعة الثانية عشر ليلا آه إن شاء الله درس تفسير سورة النساء تفسير سورة النساء تفسير سورة النساء. سيكون يوميا. يكون. ان شاء الله. رائع الله خير. بارك الله فيك. ان شاء الله سيكون تفسير سورة النساء من اولها. سيكون يوميا. ساعة 12 ليلا. 12 ليلا. ويعني عسى يكون ان شاء الله يكون هذا لقطة ايه? اه ان شاء الله. هيكون ان شاء الله عسى يكون وقتي يكون مناسب ليكم ان شاء الله و يعني سوره النساء فيها احكام مهمه ان شاء الله يعني تتعلق بالمواريث وما شابه ذلك واحكام خاصه بالنكاح والطلاق والمحرمات النساء الى غير ذلك فهي سوره مهمه فيها فوائد ان شاء الله بالنسبه لرابط رسالة الصوم احنا طلبنا من حضراتكم ان شاء الله تجميع المحاضرات يكون في رابط واحد فقط لأن جعل رابط لكل لكل درس ده من المشقة بمكان احنا نجعل لكل محاضرة مفرغه في رابط يبقى كده عندنا ما يقرب ما من 20 رابطا هذا امر صعب جدا احنا عايزين رابط واحد لكل شرح اه ما ده صعب جدا لو جعلنا لكل درس رابط هيبقى كده المسألة فيها مشقة لقد طلبنا من من اخواتنا الفضليات ان ان هم يتم تجميع جميع الدروس العشرين مفرغة في رابط واحد. هذا أمر لو كان في مشقة احسنته بيكون في ملف واحد. إن شاء الله ننتظر استكمال الدروس حتى نجمع كل تفريغات. معنا الدروس أنا كذا خلصت الدروس اللي عندي خلاص. إحنا خلصنا شح الرسالة. فالآن هو دوركم إن شاء الله. وكما ذكرت أن هذا الشرح أنا كنا قد شرحنا رسالة أكثر من مرة ولكن بفضل الله هذه المرة يعني اعتبر من اوفى المرات التي شرحت فيها هذه الرساله إن شاء الله نود من حضراتكم فانتم إخوة أفاضل يعني جزاكم الله خيرا إن شاء الله تجتمعوا على هذا الأمر بحيث هذا الرابط يعني لا تنظر فقط الى ان رمضان يأتي ويمر ولكن ان شاء الله في كل عام ننشر الرابط ويكون هذا من من حسنات الجارية من الصدقات الجارية حسنات جارية انظروا الفرق الى فضل الله عليكم اهل الباطل ها عندهم ها سيئات جارية يكون احدهم مات من مئة عام مثلا وكلما يذع له مسلسل أو أغنية أو غناء أو فيلم مثلا يكون هذا سيئة جارية لا تتوقف إلى أن يأذن الله للقيامة أن تقوم ويرث الله أعظم عليه هذه تسمى سيئات جارية عزم الله قد يعذر في قبره كلما أزيع مثل هذه الأمور بخلاف أهل الحق فهم يتاجرون مع الله عز وجل في حسنات جارية او في صدقات جارية، يعني هذا ضابط ان شاء الله ننشره في كل عام، والله عز وجل يعني ينفع به، وإن شاء الله يكون التواصل بينكم إن شاء الله على الخاص تتواصلوا، إن شاء الله تتواصلوا خاص وي يتم تجميع كل الروابط في رابط واحد في ملف واحد حتى يسهل إن شاء الله نشره على وطبعًا كذا الأمر دوت يصعب قبل قبل أن يبدأ رمضان يعني ننتهي منه إن كان من الصعب مكان ولكن نتمنى ذلك أن ننتهي من هذا العمل قبل بداية رمضان أن يصل الله ذلك إن لم يتم تأسيس ذلك. فأيضا يعني إن شاء الله يكون أمرهم جدا ينتشر في كل عام إن شاء الله في كل سنة يبقى هذا الرابط يحمل شرحا توضيحيا لأحكام الصيام وهذا من أعظم الصدقات الجارية والحسنات الجارية فخير الصدقة هي صدقة العلم صدقة المال قد تحيي البدن أما صدقة العلم فتحيي القلب وحياة المرء على قلبه لا على بدني، قال عز وجل فإنها لا تعمل أفصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن تعمل قلوب التي في الصدور في الت آه. إذن قبل أن ننتهي من قاعدة اليوم يغطف في التابع ما لا يغطف في المدبوع خلاص القاعدة أن الشرع قد ينهم عن بيع الماء لما فيه من غرر أو ما فيه من نواحي أو وجوه للتحريم ينهى عن بيع ما ولكن هذا البيع الذي حرمه الشرع إذا جاء تبعا وفرعا في بيع آخر وفي صفقة أخرى فقد يصح هذا البيع إذا جاء تبعا وإذا جاء فرعا وليس أصلا وذكرنا أمثلة على ذلك مسألة بيع الحيوان الحامل مسألة بيع الأرض المسمدة بالنجس ها؟ وكذلك الجويني هنا أيضا بيقول في مسألة الماء بيع الماء بالماء نعرف أن الماء على الراجح جنس ربوي لأنه مطعوم ويكال ويضخر فبيقول الجويني من باع دارا فيها بئر ماء بمثلها قال لأن الماء الكائن في البئر ليس مقصودا ولا يرتبط به قصد يعني يعني رجل عنده دار وفيها بئر رجل يملك دارا فيها بئر ماء سيبيع هذه الدار مع لرجل آخر ها ويقع التبادل بينهما زيد وعمر زيد عنده دار فيها بئر ها وعمر عنده أيضا دار فيها بئر ماء كلاهما يملك دارا فيها بئر ماء فيقع بينهم التبادل فلان زيد يأخذ دار عمر وعمر يأخذ دار زيد ها فهنا يقع الإشكال لأن البئر هذا الذي في دار زيد ها في حجمه ومقداره وعمقه ليس كبئر الذي في دار زيد ها أبرتك فالث في العمق وفي السعة في قدر الماء فهنا ماء بماء وليس هناك تساوي هل هذا بيع ربوي؟ نقول لا لأن البئر دخل ها ليس أصلا في البيع إنما دخل فرعا الأصل هو بيع بيع دار بدار والبئر هذا دخل إيه كفرع أنت متخيل يا جماعة عشان بس نتعلم أهمية شوق البيوع ها في مسألة الماء لما يجي مثلا نبدل زجاج ماء بالزجاجة لابد من التساوي لأن الماء جنس ربوي طبعا شراء الماء بالمال لحرش فيه. أنا بتكلم عليه مبادلة ماء بماء لابد من التساوي والقبض في المجلس يبقى حكم الربا بتجري على الماء لأن الماء جنس ربوي لأنه مطعوم. الدليل أن الماء مطعوم. ما الدليل أن الماء يسمى طعام؟ الدليل ان الماء يسمى طعام أنا قلنا في الجنس البويه ها مطعوم مكال متضخر طب هل الماء يسمى طعام نعم لا سكوت هم اللي يقول اه يقول ايه الدليل هل الماء يسمى طعام محمد صديق أحسنتم جزاك الله خيرا نعم قال الله عز وجل فمن لم يطعمه فإنه فمن يطعمه فإنه فليس مني لا لا مش كده اسمع كما قال جيب تمكين الذي دخل الداته متاخرا جدا وأنا يعني غفلت عن ذلك ولم أعلق فمن شاء انه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني طب من السنة على أن الماء يسمى طعام، ها من السنة أنتوا أتيتم بدليل القرآن، من السنة أيضا ما يدل على أن الماء يسمى طعام، وين الدليل من السنة؟ يا الله أمرك وعلّمك ويانا، ها ما الدليل من السنة على أن الماء يسمى طعام؟ أحسنت ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم ماء زمزم طعام طعم وشفاء صوت نعم إذا فموادلة الماء بالماء إذا كان الماء يعني أصل في البيع لابد فيه من أي من التساوي والقاضي في المجلس ها أما هنا من باع دار بدار زيد وعمر تلادلا دارين وكان في كل دار بئر ماء بالعقل و... و... و... وبالتأكيد الماء في البئر هذه ليس قدره كالماء في البئر الثاني ولكن هنا البئر دخل, إيه؟ دخل فرع في البيع كفرع وليس كأصل نأتي قبل أن نختم الدرس صلى الله عليه وسلم نأتي ب... ب... بدليل قاعدة حضر وجدي لا أفكت الله لك أنت موجود الاسم فقط ولا بتستمع الدرس نأتي إلى قبل أن نختم إلى المثال الذي التي عندكم في في نعيده مذاكرة هنعيد مرة ثانية مسألة التأبيج يا ماء طب نركز لدقيقتين بس حتى ننتهي أولا نبدأ أن نعلم يعني اللي عايز يكتب معنا الكلام ده ليس عندكم شو مذاكرة اكتبوا لباب التوضيح مراحل بيغ الثمرة نوضح بالتفصيل وأيضا بلا تطويل مراحل يسمين في تأخير في الدخول الله مستعين نقول عندنا مراحل بيغ الثمرة المرحلة الأولى بيع النخل الذي لم يؤبر التأبير هو التلقيح التقدير والتلقيح لو بيضع شيء من طلع ل الذكر اللي الذكر النخل مع طالع الأنثى لو التلقيح وهذا يفعله أصحاب الأراضي حتى تخرج الثمرة بإذن الله. فالمرحلة المرحلة الأولى ها بيع النخل النخل أساس نفسه قبل التأبير فهذا يجوز بيعه بلا خلاف ها رجل يذهب إلى صاحب نخل فيقول بيعني هذا النخل فلا خلاف في صاحب بيع النخل إن هو المشتري سوف يقوم على خدمة النخل وتأبيره وزراعته بعد ذلك واضح كده إذا المرحلة الاولى ها فيها البيع بلا خلاف المرحلة المرحلة الثانية بيع النخل بيكون فيها صاحب النخل قام التأبير لو بالتلقيح ولكن الثمرة لم تظهر بعد. في هذه المرحلة إيه حكم بيع النخل؟ مرحلة يجوز بيع النخل فقط ولا يباع الثمرة التي لم تخرج نعم هو تم بالفعل لكن الثمرة لم تخرج ها ففي هذه المرحلة يصح بيع النخل فقط وهذه الثمرة التي ستخرج تكون من حق من, من حق البائع الذي أبرها فهنا البيع سوف يبعي النخل وينتظر مثلا بعد شهر يأتي ليأخذ الثمر التي أضرها من شهرين مثلا المرحلة الثالثة بيكون وقع فيها التأبير وظهرت الثمرة. هنا يصح بيع النخل بالثمر الذي عليه فهنا بقى نأتي إلى قوله صلى وسلم أن باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشتري المبتع بمعنى إيه الشرب ينهى عن بيع الثمار قبل أن يقع فيها النضج النضج اللي هي إيه؟ يظهر فيها اللون الأحمر أو اللون الأصفر الشرب بينهى عن بيع ثمرة وهي ليست في إيه؟ الخضار لما لأن الإنسان حينما يشتري ثمرة تظهر بعد ولم تنظر بعد ها؟ فقد تأتي جائحة رياح شديدة مثلا فتصيب الصمرة فتهلك كل الصمرة فيقع الخلاف بين البائع وبين المشتري المشتري قد أخذ قد دفع المال فيقول للبائع اعطيني مالي فيقول البائع لما أعطيك مالك هذه الجائحة من عند الله فأنت يعني يخلف عليك الله فيقع النزاع بين البائع وبين المشتري لذلك فالشرع يحرلم بيع الثمرة ها وهي في مرحلة النضج ويقول تجوز فقط بعد أن إيه؟ بعد مرحلة النضج هنا بقى في منحور في مسألة التأبير ها هنا صاحب النخل أبرى الثمرة وهي لم تنضج بعد مع ذلك جوز الشارع بيع الثمار التي أبرت ولم تنضج لما لأن بيع الثمر هنا دخل ايه؟ دخل كتابع بيع النخل وليس مستقلا فهنا يجوز بيع النخل ويدخل الثمر الذي لم ينضج كتابع وليس كأصل، بمعنى لا يجوز لرجل أن يأتي إلى رجل فيقول بعني الثمر التي أبرتها لأنها لم تنضج، لكن يصح أن يقول له بعني النخل وعليه الثمر الذي لم ينضج لما لأن الثمر هذا دخل كتابع وليس كاصل في البيع نذكركم ان شاء الله غدا نأتيكم برابط اختبار لان اليوم كنت على سفر فلم اتمكن من وضع الاختبار غدا إن شاء الله نأتيكم برابط الاختبار للصوم ونذكركم ايضا بدرس الذي يبدا ان شاء الله بدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله اللهم بنغذ رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال حيبدأ إن شاء الله من أول سورة النساء وسيكون يوميا في الساعة 12 بالليل إن شاء الله بارك الله فيكم أطال أعماركم وأحسن أعمالكم صل الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم